بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات ذِكْرَيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ, إن كنتم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا حِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الذَّلِيلَ ينكحوا الا زانيه او مشركا والزانيه لا ينكحها الا زاني او مشرك وحرم على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم يَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 وسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْمَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ لَهُ وَخَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّمَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ زين خيرا وقالوا هذا ايفكم مبين لولا جاء عليه باربعه شهداء فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما اقتمتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم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 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون شيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره واللَّهُ يَعلملَم وَأَُم لا تَعللَون إِ الذيذينَ يُحِبّونَ أَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِيَّينَ آممَن لَهُم عذاابُ أَلم فِي الدُّمْيا والآخِه واللَّهُ يَعلَم وَأَُم لا تَعللَون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله رؤوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زكى, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهِ 121-والله يزكي من يشاء والله سميع عليم 122-ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي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 المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم انسنتهم وايديهم وأرجلهم, وارجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم انسنتهم ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يَوْمَ إِذِي يُوَفّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ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 والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 وعولتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء عولتهن او اخوانهم او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن أو نسائهن او ما ملكت ايمانهم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 فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْتِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لله الذين فتكُمْ وَلَا تُكْرِههُ فَتَياتتِكُم على البِغَام إِ أأَرَدنَ تَحَصَ لتَدتَغُوا رَبَ الحيةِ الدُّنْيَا وَنَيْ يُكْرِه فَإِلمَنَ اللهَّ فإِن اللهَّه مِدَد إِكْرَهِم غَفُنور وَحيم وَلَقدَدَ زَلْناَا إلَكُمْ آيات مُبَينَا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 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسبح له فِيهَا بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يزيده من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبهم حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ في أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ يَغْشَاهُ مَوْجٌ من فوقه سحاب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 فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا فَمِنْهُم مَيَْيمْشي علىى بَقِلِهِ وَمِنْهُم مَيَْمشي علىى رِجِلَين وَمِنهُم مَيَْمشي علىى رِجِلَيْنِ وَمِنْهُم مَيَْمْش على أَْبَع يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِ اللهَّ على كُلِّ شَيّ قَدِي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 وَإذا دُلُون إ الله وَرَسُولهِ ليَحكُمَ ذَيْنَهُم إَا فرَيق مِنهُم إ فرَيق مِنهُم معاربون وَإَكُهُم الحَق يَأتُ إلَيْهِ أفي قلوبهم مرض أم ارتابه أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ, ويخش الله ويتقه فَأُولَٰئِكَ هُمُ 129- وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا ولا تقسموا طاعة معروف ان الله قدير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا, فإن تولوا, فإن تولوا فانما عليهنا حمل ولا عليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وان تطيعوه تهتدوا وَماَا لَغْوسُول إلَّا البَلغُ بين وَعددَ اللههُ الذيذينَ أَمَنوا مكُم وَمِلُوا الصَّالحاتِ يسَخلِثهُ لا يَسَْخْلفًاهُم في الأرضكَ مَسَْخلَ فََّذينَ م قَضلِهِ وَل يمَكِن لَهُم دينَهُمَّذِر تَضلَهُ وَل يُبَدلََّهُم م بعدِ خَمْ فيهمْ أَم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 مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِنَّ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوافُونَ عَلَيكُم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 ال لِكَ يبَين اللهَّهُ لكُمْ آياتِ واللَّهُ عَليم حَكِيم وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِس إِلا تِ لا يَوْجونَِكاحَاَّاتِ لا يَوْجونَكاحًا فَلَْسَ عَلَهِ جُناَا فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرجون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 وَعَلَاءَ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ بَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا معه على أمر جامعين لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 فَلْيَحْذَرِ ال الذيينَ يُخَالِفُونَعَنْ أَمْرِهم فَلْيَحذَرِ الذيينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُم أَن تُصبَهُم فتْنَةٌ أَوْ يُصبَهُمْ عذاَابٌ أَلِيمأَلَ إَِّ لَِّهِمَا فيِي السَّموَاتِ وَالْأَرضْ َدِيَعَمَا أَتُمْ عَلَم